بعث وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمانة ما أصحاب الميمانة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون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 متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون وحور عين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 إلا قيلا سلاما سلاما وأشحاب اليمين ما أشحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مرضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أَي أيشأناهن إي شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وَثُلَّتُم مِنَ الْآخِرينِ وَأَصْحَابُ الشِّمالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلِّمٍ يَحْمُومُ لَا بَارِدٌ ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمين المكذبون لآكنون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون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 أَفَرَأَيْتُمَّ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ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 تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ المين؟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 قرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنذرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنت